من وما يعرج فيها وهو وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي تأتينكم عالم الغيب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 وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ من رِجِزٍ أَلِيمٍ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الحق وَيَهْدِي إِلَى صراط العزيز الحميد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 ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أنعمل سابغات وقدر في السر وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدبها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يذغ منهم عن أمر لا نذقه من عذاب السعيد يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات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 فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا الْبَرِّ فَجَعَلْنَاهُمْ مَا اسْتَطَاعُوا مِن أنْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ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 قل دعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثطال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير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 وَمَن يَخْرُجْكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِجَاؤُكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ قُل لَّا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ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 قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صدقناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين.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 وأسبر الندامه لَمَّا راوا العذاب وجعلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا هل يجزون الا ما كانوا يعملون وما ابسلنا في قريه من we illa het mutrafuha. Inna bima die bihi hebben. We hebben het over de mensen die we hebben. We hebben قل إن ربي يبتط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَاءِ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ والذين يسعون في آيَاتِنَا معاجزين أُولَئِكَ في العذاب محضرون قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما انفقتم شيءٍ فهو يخلفه وهو خير الرزقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون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 ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَجَلَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا أَثِيمٌ مَفْتَرًى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم ان هذا إِلَّا سحر مبين وما آتَيْنَاهُمْ من كتب يدرسونها وَمَا أَغْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنَّذِينَ من وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ قُلْ إِنَّمَا أَعِذُكُمْ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 وإن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب